ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض واتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا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 قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا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 قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما اتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرخ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا